والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها